ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها, وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين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 كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء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 هوالذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناقبها وكلوا من رزقه وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِذِيَهُنُ شُورَ أَأَمِنُتُمْ مَنْ فِي السَّمَايِ أَيْ يُخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ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 قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَن مَعِيهِ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قل أرأيتم إن أصبح ما أقوم غورا فمَن يأتكم فمَن يأتكم